يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا ي َ ن ز ِ ل ُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورِ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَ السَّاعَةُ قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَتَأْتِينَكُمْ عَالِمُ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ م ِ ث ْ ق ا ل ُ ذَرَّةٍ فِي ا ل س َّ م ا و ا ت ِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ولا أصغر, وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ م ُ ب ِ ي ن ل ي َ ج ْ ز ِ ي الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ ل َ ه ُ م م َ غ ف ِ ر َ ة ٌ وَرِزْقٌ ك َ ر ِ ي م و ا ل َّ ذ ي ن َ س َ ع و ْ ا فِي آ ي ا ت ن َ ا م ُ ع ا ج ِ ز ي ن َ أُولَئِكَ ل َ ه ُ م عَذَابٌ مِّن ر َ ج ز ٍ أ َ ل ِ ي م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 إِن ش َ ا ن َ خ ْ س ِ ف بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ ن ُ س ق ِ ط َ ع ل َ ي ْ ه ِ م ك ِ س ف ً ا مِنَ ا ل س َّ م ا ء إِن فِي ذَلِكَ ل آ ي َ ة ً لِكُلِّ ع َ ب د م ُ ن ِ ي ب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 و َ ل ِ س ُ ل َ ي م َ ا ن َ ر ا ل ر ّ ي ح َ غ ُ د ُ و ه َ ا ش َ ه ْ ر وَرَوَاحُهَا ش َ ه ْ ر و َ أ س َ ل ْ ن َ ا لَهُ ع َ ي ْ ن ا ل ق ِ ط ْ ر ِ وَمِنَ ا ل ج ِ ن ِّ مَن ي َ ع م َ ل ُ ب َ ي ن َ ي د َ ي ْ ه ِ ب ِ إ ِ ذ ْ ن ر َ ب ّ ه وَمَن يَزِغْ م ِ ن ه ُ م ْ عَن أ َ م ر ن َ ا نُذِقْهُ م ِ ن عَذَابِ ا ل س َّ ع ي ر ي َ ع ْ م ل و ن َ لَهُ مَا ي َ ش ا ء ُ مِنْ م ح َ ا ر ي ب َ و َ ت َ م ا ف ِ ي ل َ وَجِفَانٍ كَالجَوَابِ و َ ق ُ د ُ و ر ا ل ر ا س ي َ ا ت يَعْمَلُ آلُ د َ ا و د َ شُكْرًا و َ ق َ ل ي ل مِنْ ع ِ ب ا د ِ ي َ ا ل ش َّ ك و ر ُ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 ف َ أ ع ر َ ض و ا ف َ أ َ ر س َ ل ْ ن َ ا عَلَيْهِمْ س َ ي ل َ الْعَرِمِ و َ ب َ د َّ ل ْ ن َ ا ه ُ م ب ِ ج َ ن َّ ت ي ه ِ م ْ ج َ ن َّ ت َ ي ن ذ َ و ا ت َ ي أُكُلٍ خ َ م ط ٍ و َ أ َ ث ِ و َ ب َ د َّ ل ْ ن َ ا ه ُ م ب ِ ج َ ن َّ ت َ ي ه ِ م ْ ج َ ن َّ ت َ ي ن ِ ذَوَاتَيْ أُكْلٍ خ َ م ط ٍ وَأَثْلٍ و َ ش َ ي ئ ء م ِ ن سِدْرٍ ق َ ل ِ ي ل ذ َ ل ِ ك َ ج َ ز َ ي ن َ ا ه ُ م بِمَا كَفَرُوا َ ه ل ي ج َ ا ز َ ى إِلَّا ا ل ك َ ف ُ و ر و َ ج َ ن ا ب َ ي ْ ن ه ُ م و َ ب َ ي ن َ ا ل ق ُ ر َ ى ا ل َ ت ِ ي ب َ ا ر ك ْ ن َ ا فِيهَا ق ُ ر ى ظ ا ه ر َ ة ً و َ ق َ د ّ ر ن َ ا ف ِ ي ه ا ا ل س َّ ي ر َ س ي ر ُ و ا فِيهَا ل ي ا ل ي َ و َ أ َ ي ّ ا م ً ا آ م ن ي ن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 و َ ل َ ق َ د صَدَقَ ع َ ل َ ي ْ ه ِ م إ ِ ب ل ي س ُ ظ َ ن ه ُ ف َ ا ت َّ ب َ ع ُ و ه إ ِ ل َ ا ف َ ر ي ق ً ا مِنَ ا ل م ُ ؤ م ِ ن ِ ي ن وَمَا كَانَ ل َ ه ع َ ل َ ي ه ِ م م ِ ن س ُ ل ط ا ن ٍ إِلَّا ل ِ ن َ ع ل َ م َ م َ ن يُؤْمِنُ ب ِ ا ل آ خ ِ ر َ ة ِ م ِ م ن ْ ه ُ و مِنْهَا فِي ش َ ك ٍ و َ ر َ ب ّ ك َ ع ل ى كُلِّ ش َ ي ء ٍ حَفِيظٌ ۖ و َ ل ا د ع ُ و ا ا ل ذ ِ ي ن َ ز َ ع َ م ت ُ م مِّن د ُ و ن ا ل ل َ ه ِ ل ا ي َ م ل ِ ك ُ و ن َ م ِ ث ق َ ا ل َ ذ َ ر َّ ة ف ي ا ل س م ا و ا ت ِ و َ ل ا فِي ا ل أ َ ر ض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 قُل لا ت ُ س أ ل و ن َ عَمَّا أ َ ج ر ِ م ن َ ا و َ ل ا ن ُ س أ ل عَمَّا تَعْمَلُونَ قُلْ ي ج م َ ع ُ بَيْنَنَا ر َ ب ّ ن َ ا ث ُ م ّ ي َ ف ت َ ح ُ ب َ ي ن َ ن َ ا ب ِ ا ل ح َ ق ِّ و َ ه ُ و الْفَتَّاحُ ا ل ع َ ل ي م قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ ا ل ْ ح َ ق ْ ت ُ م بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا ك َ ف َ ت َ ل ا س بشيرا ونذيرا ولكن اكثر الناس لا ع ل م و ن ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين قُل ل ّ ك ُ م م ّ ي ع َ ا د ُ يَوْمٍ ل ا ت َ س ت َ أ خ ِ ر ُ و ن َ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا ت َ س ْ ت َ ق ْ د م ُ و ن وَقَالَ ا ل َّ ذ ي ن َ كَفَرُوا لَنُؤْمِنَ لن ب ِ ه ذ َ ا ا ل ْ ق ُ ر آ ن ِ وَلَا ب ِ ا ل َّ ذ ي بَيْنَ ي َ د َ ي َ وَلَوْ تَرَى اِذِ ا ل ظ ا ل ِ م ُ و ن َ م َ و ق و ف و ن َ عِندَ ر َ ب ِّ ه ِ م ي َ ر ْ ج ع ب َ ع ْ ض ه ُ م إ ل َ ى بَعْضٍ القول يَقُولُ ا ل َّ ذ ي ن َ ا س ْ ت ُ ض ْ ع ف ُ و ا ل ِ ل ّ ذ ي ن َ ا س ت َ ك ْ ب َ ر ُ و ا ل َ و ل ا أَن ت َ م ل َ ك ُ ن َ م ُ ؤ م ِ ن ي ن قال الذي نَْستَك بَولَّذ نَستتُضعفُأَ نَحْنُ صَدَدَناكُمْ عنعَنهدَا بعددَ إِذ الجاء أ َ ك م بلكُُم م ج ر ي ي ن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 وَأَسَرُّوا ل ن َّ د َ ا م َ ت َ لَمَّا ر َ أ َ و ُ ا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ م ِ ن ن َّ ذ ي ر ٍ إِلَّا ق َ ا ل ُ مُطْرَفُوهَا إ ِ ن ا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ ك َ ا ف ِ ر ُ و ن و َ ق ا ل ُ و ا نَحْنُ أَكْثَرُ أ َ م ْ و ا ل ً ا و َ أ َ و ل ا د ً ا وَمَا نَحْنُ ب ِ م ُ ع َ ذ َّ ب ِ ي ن قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا ي َ ع ْ ل َ م و َ م َ ا أ َ م و ل ا ل ُ ك ُ م ْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا ز ُ ل ف َ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ ص ا ل ِ ح ً إ ِ ل ا مَن آمَنَ و َ ع م ِ ل َ صَالِحًا ف َ أ ُ و ل َ ئ ِ ك َ ل َ ه ُ م جَزَاءٌ ض ع ْ ف ٌ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي ا ل غ ُ ر ف َ ا ت ِ آ م ِ ن ُ و ن و َ ا ل َّ ذ ي ن َ ي َ س ْ ع َ و ن َ فِي آ ي ا ت ن َ ا م ُ ع ا ج ِ ز ي ن َ أ ُ و ل ئ ِ ك َ فِي ا ل ع ذ َ ا ب ِ م ُ ح ْ ض َ ر ُ و ن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 وَيَوْمَ ن َ ح ْ ش ُ ر ُ ه ُ م ج َ م ي ع ً ا ث ُ م ّ نَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ ا ل َ ا ذ و ا ي َ ع ْ ب ُ د ُ و ن قالَاوا سُبَبحانَكَ أَ تَوَلونَ مِن دُونِهِم ببلَلْكَانوا يَعبُدونُونَجَِّ أَكثَوْهُم بِهِم مُؤمِنُ فَلْيَوْمَ ل يَملِكُ ب ع ض ك م ل ب ع ض ن ف ع و ل ا ض ر ر و ن ق و ل ل ل ذ ي ن َ ل َ م ُ ذ و ق ُ ع ذ َ ب ا النار. ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار ا التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم ق َ ا ل و ا م ا ه ذ َ ا إ ِ ل ّ ا ر َ ج ل ٌ ي ر ي د ُ أَن ي َ ص ُ د ّ ك ُ م ع َ م ّ ا ك ا ن َ ي َ ع ب ُ د ُ آبَاؤُكُمْ و َ ق ا ل و ا مَا ه ذ َ ا إِلَّا إِفْكٌ م ُ ف ْ ت َ ر ً و َ ق َ ا ل ا ل َّ ذ ي ن َ ك َ ف َ ر و ا لِلْحَقِّ لَمَّا ج َ ا ء َ ه ُ م إ ِ ن ه ذ َ ا إِلَّا سِحْرٌ م ُ ب ِ ي ن وَمَا آ ت َ ي ْ ن َ ا ه ُ م مِنْ ك ِ ت َ ب ي َ د ْ ر س ُ و ن َ ه َ ا وَمَا أ َ ر س َ ل ْ ن َ ا إ ل َ ي ه ِ م ْ قَبْلَكَ مِنَ ن ّ ذ ي ن وَكَذَّبَ ا ل َّ ذ ي ن َ مِن ق َ ب ْ ل ِ ه ِ م وَمَا بَلَغُوا م ِ ع ْ ش ا ر َ مَا آ ت َ ي ن َ ا ه ُ م فَكَذَّبُوا رُسُلِي ف َ ك َ ي ف َ ك ا ن َ ن َ ك ي ر قُلْ إ ِ ن ّ م َ ا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَن ت َ ق ُ و م و ا ل ِ ل َ ه ِ مُثْنَى وَفُرَادَى ف َ م َ ت َ ت َ ف َ ك َّ ر ُ و ا مَا ب ِ ص َ ا ح ِ ب ِ ك ُ م مِنْ ج ِ ن ّ ة ٍ إ ن ْ ه و َ إِلَّا ن َ ذ ي ر ٌ لَكُمْ ب َ ي ْ ن ي َ د َ ي عَذَابٍ ش َ د ي د ٍ قُلْ م ا س َ أ َ ل ت ُ ك ُ م م ِ ن أ َ ج ر ٍ فَهُوَ لَكُمْ إ ن أ َ ج ر ِ ي َ إِلَّا ع َ ل ى ا ل ل َّ ه وَهُوَ ع َ ل ى كُلِّ ش َ ي ء ش َ ه ي د ٌ ق ل إ ِ ن ر َ ب ّ ي ي َ ق ْ ذ ِ ف ب ِ ا ل ح َ ق ِّ عَلَّامُ ا ل غ ُ ي و ب ق ُ ل ج َ ا ء ا ل ح َ ق ُّ وَمَا يُبْدِئُ ا ل ب ا ط ِ ل وَمَا ي ُ ع ي د قُلْ إ ِ ن ض َ ل َ ل ت ُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ ع ل َ ى ن َ ف ْ س ي و َ إ ِ ن ا ه ت َ د َ ي ت ُ فَبِمَا يُوحِي إ ل َ ي َ ر َ ب ّ ي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٌ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّا لَهُمُ ت َّ ن َ ا و ُ ش ُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٌ